يقول السائل هل السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين في التكبيرات السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة وليس بلازم بل هذا سنة والسنة اذا اتى بها المسلم يثاب عليها واذا تركها فلا عقاب عليه والحمد لله يقول الشيطان يوسوس لي بكلام كثير ومنه ما هو كفر فهل أنا آثم بهذه الوسوسة وما هي النصيحة لي عليه أن يستغفر الله والحديث الذي في النفس بدون أن يعمل أو يتكلم لا يواخذ الله عليه لكن على المسلم أن يبتعد عن هذا بالاكثار من ذكر الله جل وعلا وإشغال نفسه بالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور التي تشغله عن وساوس الشيطان يقول هل يكبر ويسمي الله في الشوط السابع من الطواف وهو خارج منه عند نهاية الطواف يشير المرء الى الحجر الاسود مكبرا لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه أو استلمه بشيء وقبله أو أشار إليه وهو في نهاية السابع يحاذي الحجر الأسود فيشير إليه ويكبر ويقول من أراد أن يزيد سبع أشواط أخرى هل يصلي ركعتين قبل ذلك أو له أن يفعل ذلك له ان يصلي الركعتين بعد تمام السبعة الأشواط وله إذا شاء ان يأتي بسبعة أخرى بطواف آخر ويصلي بعد هذا الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ما كان يزيد عليها ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط فللمرء أن يطوف أكثر من سبعة أشواط مكررة وله أن يقتصر على السبعة الأشوات ويصلي ركعتين ويقول هل أجر مئة ألف صلاة تحصل لمن يصلي في المسجد الحرام أم في الحرم كله ولو في الفندق وهل للمرأة نفس الأجر إذا صلت في بيتها الصحيح إن شاء الله ان مضاعفة الصلاة بمكه في سائر انحاء مكه النفل في اي مكان من مكه في البيت او الفندق او الحرم او غيرها و إذا اذا صلاها جماعه في احد المساجد فهي مضاعفه ان شاء الله بمئة ألف صلاه ولا يقال إن الصلاة في أي مسجد من المساجد مثل الصلاة في المسجد الحرام هذا لا لكن يقال إن شاء الله كل صلاة مضاعفه لكن لا شك ان الصلاة في هذه البقعة أفضل من غيرها من المساجد أي أقصد صلاة الفريضة واما النوافل فكونها في البيت افضل يقول انا اعمل وسيط في بيع العقارات ويترك عندي المشتري العربون حتى تتم الصفقه فهل لي ان استعمله ان احتجت اليه اذا طالت مده البيع الذي يظهر والله اعلم انه لا يسوع لك ذلك لان هذا بمثابه الامانه عندك اما ان تتم الصفقه وتعطيه للبايع او لا تتم الصفقه وتعيده لمن رغب في الشراء يقول اذا كانت المراه الحائض تقطع الصلاة فهل يعيدها وما معنى المرأة الحائض اولا الجمهور والصحيح ان شاء الله ان المرأة لا تقطع الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضه بين يديه والمراد بالمرأة الحائض يعني البالغة وليس المراد بها من هي بهذه الصفة يعني أنها حالة حيضها لا المراد المرأة البالغة كما قال, الله صل... كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصح صلاة حائض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض ما له صلاة لكن المراد هنا البالغة لا تقبل لا يقبل الله صلاة حائض يعني امراه بالغه بلغت سن المحيض يقول هل يكفي في الاستنشاق ادخال الماء واخراجه بدون دفعه بالتنفس بقوه حتى اني اصاب باحمرار في العين وكثره العطاس من هذا العمل فما هي الطريقه الصحيحه الاصل في الاستنشاق ان يجذب الماء بنفسه ثم يخرجه والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان جذب الماء بقوة يشق عليه أو يؤذيه أو يسبب له العطاس أو نحو ذلك فيأتي منه ما استطاع ولا يكلفه الله جل وعلا ما يشق عليه يقول السائل أنا طالب مبتدئ وأقوم بإلقاء بعض الكلمات الوعظيه في المساجد عن يوم القيامة والصدقه وحرمة الغيبة ونحوه فهل, فهل فعلي هذا صحيح وانتظر حيث انقل كلام أهل العلم علما بأن كلماتي أعتمر فيها على أقوال أهل العلم المصري أنا طالب علم تعلمت شيئا ما ثم أبلغه للاخرين فهل عملي هذا صحيح أم أنتظر حتى أستكمل العلم أقول لا يا أخي هذا عملك صحيح وتوجر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية ومن ثمرة العلم العمل به والتبليغه ولو قلت انتظر حتى استكمل العلم ما استكملت العلم لو عمرت عمر نوح ما له طرف العلم ولا نهاية تنتظر الى متى في عمر جديد لا يا اخي اذا تعلمت شيئا وتأكدت من صحة معلوماتك فبلغها وادعوا اليها يقول السائل من فسدت عمرته واكملها فكيف العمل لاتيان بعمره اخرى وهو في مكه إذا أدى عمره دخل في عمره ثم فسدت يجب عليه المضي فيها كما تقدم ويجب عليه قضاؤها ومن أين يقضيها من الميقات الذي أحرم منه في الأولى فمثلا أحرم بعمره من ميقات أهل المدينة وحينما دخل مكة قبل أن يؤدي عمرته جاء مع زوجته وهو محرم يقول فسدت عمرته ويجب عليه إتمامها ويجب عليه قضاؤها ويجب عليه هدي يقول من أين أقضيها أقول من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى يقول السائل أنا قادم من بلد بعيد وأديت العمرة وأريد أن اؤدي عمرة عن والدي فهل يصح لي ذلك إذا دخل المرء إلى مكة بعمرة ووفقه الله لأدائها فلا ينبغي له أن يخرج للاتيان بعمرة أخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت فان سافر بعد اداء العمره الى مكان ما خارج الحرم قريب او بعيد ثم رغب في العوده الى مكه فيعود اليها بعمره ادى العمره وخرج الى جده خرج الى الطائف خرج الى المدينه خرج الى الرياض ورغب في العوده الى مكه فيعود اليها بعمره هو في مكه لا يخرج للاتيان بعمره اخرى وعليه ان يكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر له لان افضل اعمال العمره هو الطواف وهو متيسر للمرء في كل وقت والحمد لله الذي مقيم في مكه يقول هل يجب الطواف على المسلم كلما دخل المسجد الحرام ما يلزمه كلما دخل أن يطوف وإنما يستحب له ذلك فإن طاف فحسن وإلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن تيسر له الطواف كلما دخل فحسن وإن لم يتيسر له الطواف لزحام أو لعجزه هو أو نحو ذلك أو انشغاله فلا حرج عليه والحمد لله وإنما إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد يقول السائل هل يجوز أن أضع حذائي أمامي كسطرة في الصلاة يجوز أن تجعلها امامك بمثابه الستره لكن لا تؤذي بها من امامك يعني تبعد عنك وتؤذي بها من هو قدامك في الصلاه لا يا اخي احذر الاذى ان تؤذي بشيء منك من هو امامك او على يمينك او على شمالك اذا لم يكن امامك احد ووضعتها بمثابة سترة وعلامة على سترتك فلا باس عليك إن شاء الله يقول هل هناك حديث صحيح على أن الحج يسقط عن الصبي إذا حج وهو صغير إذا حج الغلام قبل البلوغ فله حج ولمن تكفل به وقام به اجر لكن هذا الحج لا يسقط عنه حجه الاسلام لان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الا هذا حج قال نعم ولك اجر لك بالقيام به اجر لكن لا يسقط عنه هذا حجة الاسلام الفريضة لان من شروط اجزاء الحج ان يكون الحج عاقلا بالغا رشيدا يقول ما حكم من قتل والده من أجل المال هذا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب القتل لأي مسلم خطأ وكبيرة القتل لغير المسلم من المعاهدين كبيرة وخطا. فما بالك بقتل الوالد الذي حقه عظيم وبره واجب وله اعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا خطا عظيم لكن لا يخرج المرء من الاسلام هو مسلم ومرتكب لكبيره من كبائر الذنوب وعليه الاستغفار والتوبه والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود ويكثر من الاعمال الصالحه ويدعو لوالده الذي اساء اليه ويكثر من الدعاء والصدقه عن والده لعل الله ان يتجاوز عنه يقول بعدما وصل الى مكه توفيت امه هل له ان يزورها اذا رجع الى بلاده والدعاء لها اذا رجعت فنعم تزور قبرها وباستمرار استحب زياره قبرها ولك ان تصلي عليها صلاه الجنازه على قبرها ما دام فاتتك صلاه الجنازه عليها فتصلي عليها في قبرها وتكثر من الدعاء لها والاستغفار يقول السائل انا اقول اللهم اغفر لي ولوالدتي بحرمه النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز ما يجوز لك أن تسأل الله بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم تسأل الله جل وعلا بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل الله بشيء من الأعمال الصالحة الصادرة منك ولا تسأل الله بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم لان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله له عليه الصلاه والسلام وليست لك ولا تسال الله بها فالصحابه رضي الله عنهم ما سالوا الله بحرمه النبي ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وانما اذا اردت ان تسال يصح ان تقول اللهم اني اسالك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي لسنته لان هذا عمل صالح صادر منك فتتقرب به الى الله يقول هل يجوز ان يصوم الولي عن الرجل؟ غير صوم النذر هل يصوم الولي عن الميت الصيام الواجب كصيام رمضان او هذا مختص بالنذر في قولان للعلماء رحمهم الله الصحيح ان شاء الله الجواز جواز ان تصوم عن الميت ما عليه من نذر او من رمضان اذا تمكن من قضائه ولم يقضه اما اذا لم يتمكن من قضائه فلا يتصدق عنه ولا يصام عنه مثلا هو مريض في رمضان واتصل به المرض حتى مات ولم يصم هذا لا يجب عليه شيء مريض في رمضان فافطر ثم صحة وشفي وامكنه القضاء ولم يقضي ثم مرض بعد هذا ومات فنعم هذا يقضى عنه او يطعم عنه عن كل يوم مسكينا وبعض العلماء رحمهم الله قصر هذا القضاء على النذر يقول السائل هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه يجب للعمرة طواف الوداع كما يجب في الحج، وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجب طواف الوداع في العمرة وإنما يجب في الحج لأن الحاج يخرج من مكة، فقيل له لا تسافر حتى تودع. واما المعتمر فهو مقيم في مكه لم يخرج منها فحينئذ ليس عليه طواف وداع ولولا ولا للانسان خروجا من الخلاف ان يطوف للوداع لانه قربه وطاعه لله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين